de phone logi Se لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد No! فَتَنَقَاهُمُ الْمَلَاكِكَةُ وَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ <تعجوه> <تصفيق> East. Yeah. I Uh When I was in Canada, أنت <تصفيق> قيل <تصفيق> What is man without I'm <laughs> التي من ذا نقاض أو من ذا نسرد ثم كان من الذين آمنوا وسروا